اللهم امين اما بعد قال الشاعر شمس بن مالك الملقب بالشنفره في لاميته وليله نحس يصطلل وليلة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 أ م ا بعد فقول الشاعر وليله نحس وليله نحس أ ي ورب ليله نحس الواو هنا و و رب ومدخولها يكون ن ك ر ة م ج ر و ر ة دائما برب لكنه في محل رفع على الابتداء وليله نحس يصطل القوس ربها وقوله ل ي ل ة النحس ما معناه النحس ي أ ت ي ضد السعد أ و السعود يأتي لهذا. ويأتي لهذا بمعنى ش د ة البرد يأتي بمعنى شدة البرد شدة وهو المراد هنا و ل ي ل ة نحس أ ي رب ل ي ل ة برد شديد و... ويدل على هذا قوله فيما بعد يصطلي القوس ربها ويصطلي ي س خ م يصطلي القوس ربها رب القوس يصطلي قوسه ل ل ش د ة البرد فبردت القسي والرماح كل شيء بارد ب ر و د شديده فلا يستطيع أ ن يحمل هذا القوس ل ل ش د ة ا ل ب ر و د إ ل ا أ ن يحميها ويسخنها في هذه ا ل ل ي ل ة واذا كاهن الاعرابي يسخن قوسه فليس بعد ذلك شيء من شده البرد اي بلغت بلغ البرد درجه عاليه جدا يصطلي القوس ربها واقطعه اي اقطعه معطوف على القوس والقوس منصوب ف ا ل أ ق ط ع منصوب و ا ل أ ق ط ع جمع قطع والقطع هو السهم الصغير العريض النصل يقل السهم الصغير العريض النصلي ي قطع ويجمع على أ ق ط ع و أ ق ط ع ه اللاتي بها يتنبل و ا و أ ق ط ع ه اللاتي بها يتنبل أ ي اللاتي يرمي بها التنبل هو الرمي ل أ ن أ ص ل النبل في ل غ ة العرب الرمي نبله رماه وارم من نبلا أ ي فالتنبل هو الرمي اللاتي بها يتنبل أ ي يرمي بها نعم هذه ا ل ل ي ل ة ماذا يفعل في هذه ا ل ل ي ل ة شوف الجواب ماذا قال بعده دعست على غطش دعست غط. هذا جواب ر ب ا أ و جواب الواو أ و إ ن شئت قلت هذه ا ل ج م ل ة بعد البيت ا ل أ و ل في محل رفع خبر خبر مدخول رب ا و ل ي ل ة نحس ليلة نحس هذا مبتدا و إ ن كان مجرورا في اللفظ لكنه مرفوع ا في المحل وقوله بعد ذلك دعست هذه ا ل ج م ل ة خبر للمبتدا دعست دعس ياتي بمعنى طعن يأتي بمعنى الطعن اي طعنت وياتي بمعنى السير لكن هنا ي أ ت ي بمعنى الطعن والدس ي ا س ه يدسه, يدسه أ و طعنه يطعنه هذا م ع ل ى قولي دعست دعست نعم دعست على غطش وبقش وصحبتي دع دعست على على ايش غطش وبقش غطش كذا ا ن ت ق جيدا غطش وبقش、أيوة. على غطش ويش وبغش و على غطش الغطش ع ل ى غ ي ن والطاء والشين هذا هو الغطش أ ي على ظ ل م ة سرت وطعنت في في ظ ل م ة هذا معناه ومنه و أ غ ط ش ليلها أ ي اظلمه يجلف على غطش على ظ ل م ة وبغش أ ي و د ف ع ة ق ل ي ل ة من المطر المطر الخفيف يقال له البغش يقال أ ر ض م ب غ و ش ة أ ي ممطور مطرا خفيفا وبغش و ص ح ب ة سعار و ص ح ب ة ا ل و ا هنا واو الحال أ ن ا مشيت وطعنت في هذه ا ل ح ا ل ة والبرد الشديد وفيه قطارات من المطر وصحبتي اي أ ص ح ا ب ي ص ح ب ة جمع من جموع الصاحب والحال أ ن صحبتي والصاحب يجمع على صحب هذا اسم جمع تقدمت الاشاره إ ل ي ه ويجمع على ص ح ب ة وعلى أ ص ح ا ب وعلى صحابه وعلى صحاب ف ص ا ح ب يجمع على هذه الجموع كما قال بعضهم قد, يجمع قد جمع الصاحب أ ه ل ا ل ل غ ة بوزن شبان ووزن ف ر ه ة والركب والجياع و ا ل أ ش ه ا د كذا ا ل ص ح ا ب ة بفتح الصاد لكن ذا ا ل أ خ ي ر عند أ ه ل ي ذا الفن كان كلها مصدرا في الأصل فصحابة في الأصل、مصدر. إلا أن مصدر م في في هذه ج وصحبتي ع ا وهذه الجموع خ ت ل ف أو ص اي وهوزان هذه أي الذين معي حال كونهم الواو الحال سعار السعار في ل غ ة العرب حر النار حر النار هذا أ ص ل ه لكنه يريد به ا س ع ا ر هنا الحر الذي يجدونه في بطنهم من الجوع في ش د ة البرد هذا اجتمع ضدان ع ل ي ه م ح ر ا ر ة في البطن من الجوع وبرد في الخارج هذا هو المراد بقول س ع ا ر اي على هذا فالكلام على حذف مضاف و ل ص ح ب ه ذ و سعار هكذا يكون التقدير سعار ا ل و إ ر ز ي ز إ ر ز ي ز إ ق ش ع ر ا ر في الجسم إ ق ش ع ر ا ر في الجسم هم تقشعر جلودهم في هناك برد وهناك جوع إ ذ ن إ ق ش ع ر ا ر في ا ل أ ج س ا م هذا معنى قول إ ر ز ي ز اقشعرار ووجر ووجر ووجر الوجر بالجيم أ ي الخوف وخوف الوجر معناه الخوف يخافون أ ي ض ا هم يخافون أ م ا هو ا ل ش ن ف ر يقولون ما أ خ ا ف هذا مراده ووجر وايش و أ ف ك ل و أ ف ك ل وعندهم ر ع د ة أ ف ك ل معناه ا ل ر ع د ة و أ ي ر ع د ة هذا الافكل ر ع د ة في ل أ في ل غ ة العرب ر ع د ة يجده ا ل إ ن س ا ن في بطنه أ و في داخله أ و ر ع د ة يعلو الانسان يظهر عليه من مرض أ و خوف أ و جوع يعلوه ما لا يعلوه يغلبه ويظهر عليه تجد جسمه كله يرتجف هذا يقال له أ ف ك ل ا ل أ ف ك ل هنا ر ع د ة يعلو ا ل إ ن س ا ن من خوف أ و جوع أ و مرض أ ص ح ا ب ي عندهم هذا نعم ف أ ي م ت نسوانا و أ ي ت م ت ولده وعدت كما أ ب د أ ت والليل اليل ف أ ي م ت نسوانا هو قال في ا ل أ و ل ايش دعست طعنت أ و دسست ما الذي طعن هذا الدعس هنا فعل ا التاء وفاعل و حذف المفعول به والتقدير دعست رجالا في بيوتهم وقتلتهم هذا معناه ولذلك قال ف أ ي م ت نسوانا أ ي صيرتهن أ ي ا م لا زوج لهن هو يقول هكذا يقول نسواناً وأيتمت فأيمت إلدتاً أ ي أفردت أ و ل افردت د ا أ أ و ل ا د ا عن آ ب ا ئ ه م ل ذ ي قتلت آ ب ا ئ ه م فهم صاروا يتامى هذا ما لقوله أ ي ت م ت إ ل د ه واليتم هو ا ل إ ف ر ا د واليتم في ل غ ة العرب ي في الناس من قبل ا ل أ ب وفي البهائم من قبل ا ل أ م أيتمت و أ ي ت م ت إ ل د ه إ ل د ة أ ص ل ه و ل د ة و و ل د ة في ا ل أ ص ل معناه ا ل أ و ل ا د لكن أ ب د ل من الواو ه م ز ة إ ب د ا ل ا غير قياسي إلدة أي معناه لا يقص عليه سمع هكذا. وإلى إبدالا إلدة لا عليه أصله ولدة فأبدل من الواوي همزة أي وأيتمت يقاس غير معناه سمع من شائع هكذا وإيش؟ وعدت كما أ ب د أ ت والليل اليل وعدت ك م اي أبدأت أ فعلت هذا ه ذ العمل ا القبيح الشنيع ل ت عدت هذا بعد فعل لهذا رجعت رجوعا مثل ابتدائي في, في, في هذا الفعل أ ي ما مكزت في هذا الفعل م د ة ط و ي ل ة هذا معناه فعدت كما أ ب د أ ت أ ب د أ ت هنا في ل غ ة العرب معناه ب ت د أ ت والليل اليل والحال أ ن الليل مظلم شديد السواد ي أ ي لم امكز م د ة في هذا العمل والليل أ و الاليل وهذا من كلام العرب إ ذ ا أ ر ا د و ا وصف الشيء بالكمال يقولون مثلا يوم أ ي و م وشهر أ ش ه ر ودهر أ د ه ر وليل اليل أ ي كم في قوته وما ضعف فيقال الليل اليل أ ي مظلم شديد الاظلام ل أ ن ه في أ و ل ه أ و في وسطه ولم يضعف هذا الوصف ي ؤ ت ا به ل ل م ب ا ل غ ة ووصف الشيء بالكمال والليل ا ل ي ل وتقدما ذكرت لكم ما جاء عن شيخنا رحمه الله في بعض أ ش ع ا ر ه من هذا وهو قوله نادت ب أ ن غ ا م ا ل ل ح و ن ح د ا ت ه م فتزينوا والليل اليل داجي هو أ ض ا ف إ ل ي ه داجي فهكذا هنا في قول الشنطه ف والليل اليل أ ي شديد الظلام نعم واصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول و آ خ ر يسال أ وَأَصْبَحَ ل ب عَنِّي غ م ي فَرِيقَانِ ص ا جَالِسًا ء مسؤول و آ خ ر ي س أ ل و أ ص ب ح عني ب ل غ م ي ص ا ء جالسا فريقان هذا التركيب ترتيبه وتقريره ل أ خ ذ المعنى منه هكذا و أ ص ب ح أ و ف أ ص ب ح فريقان جالسا ب ل غ م ي ص ا ء مسؤول عني و آ خ ر ي س أ ل أو يسأل وآخر يسأل وآخر هذا ترتيبه وتقريره وعلى هذا ف أ ص ب ح فعل الماضي الناقص يرفع ل ا س م وينصب الخبر وفريقان ي هذا اسم أ ص ب ح أصبح فريقاني وخبره جالسا وجالسا مفرد والاسم مثنى فكيف يستقيم هذا في كلام العرب قالوا لهذا النظائر في كلام العرب في الشعر ف ي أ ت و ن باثنين شيئين وثم يصفونه أ و يعيدون الضمير إ ل ي ه على ا ل إ ف ر ا د وذلك للاكتفاء ب ا ل إ ث ن ي ن ليتقدم ووضوحه كما في قول بعضهم ف إ ن في العين حب القروفل و ك أ ن في العين حب قرنفل أ و سنبلا كحلت به فانهلت و ك أ ن في العينين حب قرنفل أ و سنبلا كحلت به فانهلت كحلت به ما قال كحلتا وكان القياس يقول إ ي ش كحلتا ي ل أ ن ه تقدم ذكر العينين فقال كحلت ي به ثم قال فانهلت وما قال فانهلتا اكتفاء بواحد ل أ ن ه معروف مما تقدم وهذا واقع في الشعر والشعر م ن د و ح ة للضرورات لكن إ ذ ا فهم لا و د من ان يكون مفهوما ولا لبس عندئذ إذن فيقبل إذن فيكون فريقان اسم أ ص ب ح وقوله جالسا خبر أ ص ب ح وجالسا معناه منجدا اتيا نجدا يقال جلس فلان أ ي أ ت ى نجدا ووصل كما لو قلت أ ن ج ت أ ي منجدا من نجد هذا م ا ن ق و ل جالسا هذان الفريقان في الصباح أ ص ب ه هذا ي س أ ل ما الذي حدث في ا ل ب ا ر ح ة ي س أ ل أ ح د ه م غيره إ م ا سائل أ و مسؤول بعد وقوع هذه ا ل ح ا د ث ة فالناس قسمان سائل مسؤول هذا المراد من هذا ف أ ص ب ح عني ب ا ل غ م ي ص ا ي والغميصاء اسم مكان في نجته ب ا ل غ م ي ص ا ي فالباو هنا ل ل ذ ر ف ي ة ف أ ص ب ح عني ب ا ل غ م ي ص ا ي جالسا فريقان ي مسؤول مسؤول ي ي ش بعدهم و آ خ ر ي س أ ل نعم فقالوا لقد هرت بليل كلابنا فقلنا أ ذ ئ ب عس أ م عس ف ر ع ل ن فقالوا قالوا اي الفريقان والناس الناس المنقسمون ن ا ا س ل ل ل ف ر ي ق ي ن ماذا يقولون ماذا يتناولون في كلامهم وتساؤلاتهم فقالوا قد هرت بليل كلابنا هم ما ر أ و ا ا ل ش ن ف ر ة ما ر أ و ه فقالوا ك أ ن الكلاب ه ر د أ ي ص ا ح ب الهرير إ م ا الصياح و إ م ا صوت يخرجه الكلب من خيشومه إ ذ ا ر أ ى شيئا غريبا يكرهه فيخرج صوتا هكذا ليس بالصياح لعله ي أ ت ي بالصيام بعد ذلك إ ذ ن فمعنى هرت أ ي أ خ ر ج ت الكلاب صوت ا ل ك ر ا ه ي ة هرت يقال هر يهر ويهر إ ذ ا صوتا صوت مثل هذا الصوت هرت بليل كلابنا كلابنا هرت بليل. هذا ر ت بليل ه من ك ل ا م ه م نعم فقلنا أ ذ ئ ب عس أ م عس فرعلو فلما سمعنا صوت, صوت الكلاب قلنا الكلاب صاحت وصياه الكلب يكون لمجيء شيء غريب إ ل ى الحي فقلنا أ ذ ئ ب عس لعل ذئبا عس أ ي طاف ودار على الحي ودخل هذا م ع ن قولي ع ص ى وهذا يكون في الليل ض ا ف ودخل في الحي ليلا هكذا يقال أ ذ ي ب ع ص ى أ م ع ص ى فرعل أ م ع ص ى فرعل أ م هنا م ع ا د ل ة ل ل س ت ف ه ا م ل ه م الاستفهام أ م ع ص ى فرعل فرعل أ ي أ ي ه م ا ع ص ى هل الذئب هو الذي ع ص ى أ م فرعل والفرعل ذ ي عسه ولد الضبع الذكر. الذكر ويقال ل الضبع الذكر د و ل أ ن ث ا ه فرعله ب ا ل ت ع فما ندري أ ي ما حصل عس الذئب أ و عس ولد الضبع ما ندري نعم فلم يك إ ل ا ن ب أ ة ثم هومت فلم إلا يكن نبأة ثم هومت أ ي لم يك هنا يكو هنا هذا ن ا ه فعل مضارع من كانت ت ا م ة وليست ن ا ق ص ة و إ ذ ا كان كذلك فتحتاج إ ل ى فاعل مرفوع فقط لا إلى اسمه لا الى إ ل اسم وخبر إذن إلا نبأة فلم يكو أي لم يحصل ولم يكو أي يوجد إلا نبأة إ ل ا صوت واحد فقط أ ي صوتت صوتا هكذا ثم هومت ثم نامت نعم فقلنا ق ط ا ه ريع أ م ريع أ ج د ل فقلنا ق ط ا ه ريع أ م ريع أ ج د ل فقلنا ق ط ا ه أ ي هي ق ط ا ه ف ق ط ا ه هذا خبر لمبتدا محذوف أ ي هي ق ط ا ه ريع ر ي ع أي أ ف ز ع وكان القياس أ ن يقول ريعت ل أ ن ر ي ع هذا فعل ماض مبني المجهول والنائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا يعود إ ل ى مؤنث و إ ذ ا كان كذلك ف ت أ ن ي ث الفعل في هذا يجب في القياس لكن, في لكن الشعر يجوز تذكير الفعل و إ ل ا كان القياس لو كان نثرا لقال ريعت لكن في الشعر يجوز أ ن يقول ريع فقط و ج م ل ة ر ي ع هذا مع, فعي مع, فعي مع نائب ف ا ع ل المستتر ص ف ة لقطات هي هي قطات م ر و ع ة مروعه على هذا أ م ريع أ ج د ل و ا ل أ ج د ل الصقر فلا يدري أ ي ما حصل هل الترويع حصل لقطات أ و ل أ ج د ل و ا ل أ ج د ل الصقر في ل غ ة العرب نعم فان يكن من جن لابرح طارقا وان يكن سماكها ا ل إ ن س تفعل فإن يكن من جن لابره طارقا هذا السطر ف إ ن يك و من جن لابره طارقا يكو, هنا الفئ يكو هذا ناقص فعل مضارع ناقص يحتاجه الى الاسم و إ ل ى ا خ ب ر فاسمه ضمير مستتر فيه جواز ا تقديره هو يعوده إلى الطارق أو الى ط ا ر ق أو, أو إ ل الطارق ا ل ل ي ط ر ق أ و ط ر أ أ و روع ف إ ن يكون من جن فمن جن هذا ا ج ر مجنون هو الخبر خبر يكو الناقصه والتقدير ف إ ن يكن جنيا فان يكن من جن لابره لأبره طارقا اللام هذا جواب القسم لام للقسم لام جواب القسم والاصل والله إيك إن, ان يكن جنيا لابره طارقا ل أ ب ر ه طارقا إ ذ ن فاجتمع القسم والشرط القسم تقدم والله و ت أ خ ر بعده الشرط إ ن يكون, يكون جنيا إ ن هذا الشرط أ خ ر وجاء الجواب للقسم المتقدم وحذف جواب الشرط واكتفي بجواب القسم عنه كما هو المقرر في علم النحو أ ن ه إ ذ ا اجتمع القسم والشرط ف إ ن السابق منهما يكون له الجواب كما مالك اجتماع وقسم ما ما ملتزم الموجود القسم المتأخر قال ابن مالك وحذيف لذا اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت جواب فالجواب جواب جواب الشرط شرق إذن يغني وحذف فهو هو يحذف أخرت أخرت عن وان ل ل ه إ يكو جنيا ل أ ابره اللاب هنا جواب القسم م و ط ع للقسم و أ ب ر ه هذا مرفوع ر أ ي ت مرفوع على أ ن ه خبر لمبتر محذوف لهو أ ب ر ه مثلا وطارقا تمييز وقوله أ ب ر ه معناه أ ع ظ م أ ي هذا الطارق عظيم شديد هذا معنى قولي ابره ل أ ب ر ه طارقا ل أ ش د و أ ع ظ م طارقا يطرق علينا ب ا ل ش د ة و إ ن يك انسا ما ك ه ل إ ن س يفعل و إ ن يك ن إ ي ش إ ن س ا ن أ ي و إ ن يكن أ ي هو أ ي الطارق إ ن س ا ن إ ذ ا فالضمير ا ل م س ت د ر ف يك ي و اسم يك و و إ ن س ا ن خبر يك وان يك انسان ف إ ي ش ما كها ل يفعل ما كهل إنس م ك ه ل إ ن س يفعل الشعر فيه أ ش ي ا ء لا توجد في النثر فقول ما كها ا ل إ ن س يفعلوه ما هي ن ا ف ي ة كها أ ص ل ه هكذا ما هكذا ا ل إ ن س ي ف ع ل ما ه ك ذ ا الإنس ي فحذفت ع ل ف ذا ما هكذا ذا حذفت وقدمت الكاف على ه ا فصار كها وهذا في ا ل ح ق ي ق ة يذكره العلماء ك... كالصاغاني في ا ل ت ك م ل ة وابن المكرم في لسان العرب هو إ ذ ا ثبت عن العرب أن هذا الرجل العربي ذا الشنفره أ ن ه نطق ب هكذا فالعلماء ي ش ت ه د و ن في توجيهه فهم هكذا وجهوه وبينوه لكن في الشعر مثل هذه ا ل أ م و ر تقع فيه كثيرا ل أ ن الشعر م ن د و ح ة للضرورات أ ي و إ ن يك إ ن س ا ما كهى ا ل إ ن س يفعل أ ي ا ل إ ن س م ب ت د ى ويفعل خبره أ ي ا ل إ ن س ا ن لا يفعل مثل هذا الفعل ما عهدنا مثل, مثل هذا الفعل من ا ل إ ن س ا ن فهم متحيرون ل أ ن ه م ما ر أ و ا أ ح د ا الشنفر راح ذهب فمن ل ي ت س ا ء و ن يفعل ه ذ الذي من ا فعل هذا نعم ويوم من ا ل ش ع ر يذوب لعابه أ ف ا ع ي ه في رمضائه تتململ ودخل في موضوع آ خ ر فقال ويوم من ا ل ش ع ر يذوب لعابه أفاعيه في رمضائه تتم م ل ل ويوم من ا ل ش ع ر ا ء الواو هنا أ ي ض ا واو ر ب ويوم مجرور به لفظا مرفوع محلا كما تقدمت ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى هذا وقوله من ا ل ش ع ر ا ء هذا الجار والمجرور وصف لليوم ومن هنا لبيان الجنس والمراد ويوم من الايام التي تطلع فيها الشعر والشعر كوكب يطلع بعد الجوزاء في شده الحرب هذه الشعر وهذه الشعر وهذه الشعر ا لانه كوكب في هذا اليوم ويوم كانوا يقول و و ي موصوف م أ و موصوف ن ش ي د ه بظهور أ و طلوع الشعرى فيه وذلك يدل ع ل الشدائد الى ا ل ح ر ف ذلك اليوم ولذلك قال بعده يذوب لعابه ويوم من ا ل ش ع ر ا ء يذوب لعابه ذ ا ب معناه في ل غ ة العرب ي س ا ل المائع يتحلل وينزل هكذا يقال له ذاب في ل غ ة العرب وقوله اللعابه إ ذ ا فاللعاب لا ت د يكون مائع مائعا حتى يسير واللعاب في ل غ ة العرب يطلق على السائل الذي يكون ج ه د ا كريق مثلا ريق من الفم أ ي ليس م س ت ق ذ ر وكالعسل مثلا تجعل يسير يقال له هذا اللعاب ي ق السائل لهذا ل ا الجيد يقال له اللعاب كما قال بعضهم لعاب ا ل أ ف ا ع ي القاتلات لعابه و أ ر ي الجنش تارته أ ي د عواسل و لعاب ا ل أ ف ا ع ي القاتلات لعابه ف أ ط ل ق اللعاب على سائل يخرج بفم ا ل أ ف ع لكنه ليس بجيد لكن س أ ط ل ق عليه لعاب إ ذ ا فهذا لعاب محسوس ل أ ن ه سائل يسيل ترح وقد يطلق اللعاب على شيء معنوي او بين الحسي والمعنوي وهو المراد هنا وهذا اللعاب هنا هو ما يراه ا ل إ ن س ا ن في النهار في وقت الحر يراه مثل نسج ل ع ن ك ب و ت من ش د ة الحر فيقال له اللعاب والعرب إ ن م ا يقولون لهذا ذاب ا لعابه ل عند ش د ة الحرب ك ن ا ي ة عن بلوغ الحر ا د ر ج ة القصوى من ا ل ش د ة فيقولون سال اللعاب اليوم ومنه ق ومنه ل جرير و قول جرير أ ن خ ن ا لتهجير وقد وقد الحصى وذاب لعاب الشمس فوق الجماجم وذاب لعاب الشمس أ ي اشتدت ا ل ح ر أو ا ش ت ت د ا ل ح ر ا ر ة اشتدادا لا يطاق إ ذ ا ا ل فصف العرب تستعمل اللعاب في هذا إ ذ ا قالوا ذاب ا لعاب ل الشمس م ع ن اشتد ه ا ت الحر اشتدادا ل ح ر ا ش د ا فهذا هو المراد من قول ا ل ش م ف راى يذوب ا لعابه ل أ ف ا ع ي ه في رمضائه تتململ هذا ك ل بيان أو ص ف افاعيه ت لهذا اليوم أ أ ف الشديد ع ي هذا ا ي و م ا ل الحر و ا ل أ ف ا ع ي جم أ ف ع ى و ا ل أ ف ع ى هي الحيه ة أ ف ا ع ي في رمضاء هذا اليوم والرمضاء وصف على وزن فعلا من رمض ة فعله رمض ة تقول ر م ض ة ا ل أ ر ض أ ي إ ذ ا اشتد وقع الشمس على ا ل أ ر ض فصارت ا ل أ ر ض ح ا ر ة من شده ضرب الشمس ل ل أ ر ض أ و للرمل فتقول أ ر ض رمضاء او ر م ل ة رمضاء اي وقعت الشمس عليه فجعلها فجعلته ح ا ر ة أ و جعلته حارا فهذا معنى قول على ر م ض افاعيه ه أ في رمضاء هذا اليوم في المكان الحار من رمل أو ما أشبه اليوم ما هذا ذلك في هذا اليوم تتململ أ ي تتحرك وهذا تحرك من نوع خاص التململ هو التحرك و أ ص ل ه أ ن يتحرك ا ل إ ن س ا ن المريض على على أ ح د الجنبين لا يستقر على أ ح د ه م ا ل ل أ ل م ك أ ن ه موضوع على ا ل م ل ة التي هي الرماد الحار ف يتململ ق ل ي أ ي يتحرك بسبب ا ل ش د ة ما يستطيع ا ل ي س ق ر فهذا معنى قوله في رمضائه يتململ أ ي يتقلب ويتحرك نعم نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر ولكن دونه نعم قوله نصبت له وجهي هذا جواب ربع ا ا ويوم من ل ش ر ا ء ج ويوم ا ربا ب و من الشعراء يذوب لعابه ا ل آ ن ما هو جوابه نصبت له وجهي وهذا الجواب هو الخبر نصبت له وجهي なので、私は何をしているのか分からあいです。 معنى دونه أ م ا م ه أ و فوقه مثلا لكن دونه تفهم هذا معنى قل لكن دونه لكن دونه ايش بعده ولا ستر إ ل ا ا ل أ ت ح م ي المرعبل ولا ستر الستر هو نفس الشيء أ و نفس القماش أ و نفس الثوب أ و الشيء الذي ذات الشيء الذي يكون به الستر او يكون به الستر فرق بين الستر والستر الستر ذات الشيء والستر المصدر تقول ستره يستره سترا أ ي بستر مثلا إ ذ ا فالستر ذات الشيء والستر المصدر ولا ستر إ ل ا الادحمي أ ي لي ليس عندي شيء ما أ س ت ر به إ ل ا الاتحمي أ ت ح م ي ل أ نوع من البرود ن و عندهم م ا ل ب ر و ع ن د قديما وهو اللون يميل للسواد أو و فيه س المرعبل د ا ا المقطع قطعا صغيره ة ذ ا المراعبل المقطع أ ي الثوب الذي معي على جسدي مقطع وهذا الحر الشديد وقوله إ ل ا ا ل أ ت ح م ي هذا ا ل أ ت ح م ي هنا من ج ه ة ا ل إ ع ر ا ب بدل من لا واسمها وهو الرفع على الابتداء ل أ ن لا مع اسمها إ لا النافل الجنس مع اسمها في محل رفع على الابتداء عند ا ل سيبويه يعني فالأضحمي ف ر على رفع رفع عند أعروا بعض بدل لا محل لأنهما محل لأنهما محل السيبوي العلماء كلمة الشهادة أنه من وسمها وقد في في في هذا ا ل إ ع ر ا ب وهو إ ع ر ا ب معناه ا ل صحيح توحيدا فقال ونظير هذا قولك, قولك لا إ ل ه إ ل ا الله فالله بدل من لا واسمها, واسمها محلهما الرفع على ا ل ا ب ت د ا ء إ ن د سيب ويره أ ي الله ا ل إ ل ه الحق لا غير الله ا ل إ ل ه الحق لا غير ففيه فالمعنى فيه ا س ت ق ا م ة توحيد نعم وضاف اذا هبت له الريح طيرت لبائد عن اعطافه ما ترجل, ما ترجل. قوله إ ي ش وضاف الواو هنا حرف عطف و ض ا ف اسم معطوف على ا ل أ ت ح م ي قبله إ ذ ن ف ض ا ف ن هذا مرفوع لعطفها ل م ر ف و ع لكن ع ل ا م ة رفعه, رفعه ض م ة م ق د ر ة على الياء ا ل م ح ذ و ف ة لالتقاء الساكنين في هذا الاسم المنقوص ل أ ن أ ص ل ه الضفى يضفو كدعى يدعو فتقول داع و تقول ا ل ضاف و الضفو هو السبوغ تقول ضفى الثوب اي سبغ و نزل هو لم يكن هكذا ناقصا كذا إ ذ ا فالضاف هذا معناه وهو نعه لمنعوت محذوف وشعر ضاف أ ي شعره كثير طويل إ ذ ا فهو أي ضاف نعطي لموصوف محظوظ وضاف إ ي ش قال وضاف إ ذ ا هبت له ا ل ر ي ه أ ي إ ذ ا حركته ا ل ر ي ه هبت الريه له اذا ل له ر ي ه إ هبت له ا ل ر ي ه هبت له إيش إذا الريه طيرت ل ب ا ئ د ة طيرت أ ي نشرت طيرها نشرت طير معناها نشرت وهكذا لا ي ش ل ب ا ئ د ة ل ب ا ئ د ة عن أ ع ط ا ف ه ما ترجلون ل ب ا ئ د ة أ ي الريح عند هبوبها تطير اللبائد من هذا الشعر واللبائد جمع لبيده واللبيده ما تلبد والتصق بعضها ببعض ل أ ن شعره مع كثرته لا ينظفه والعرق و ا ل أ و س ا خ في هذا الشعر فتجمعت وتلبدت والتصق بعضها ببعض فهذه اللبائد إ ذ ا هبت الريح الريح تطير فقط هذه اللبائد أ ي أ ط ر ا ف ه ا أ ط ر ا ف اللبائد هكذا من الشعر تطيرها لبائد على أ ع ط ا ف ه أ ي على أ ط ر ا ف ه العطف الجانب وجمعه أ ع ط ا ف وهذا الجانب من ر أ س ه إ ل ى وركه كل هذا يقال عتف إ ذ ا فهذه اللبائد لشعره إ ن م ا تكون على أ ط ر ا ف ه هكذا على أ ط ر ا ف ه ي م ن ة و ي س ر ة إ ل ى الوركين ف ا ل ر ي ه عند هبوبها تطير هذه اللبائد فقط ل أ ن هذه اللبائج كما سبقا قلنا لا تغسل ولا تنظف وهكذا ا فتداخلت نعم ما ترجل و اي هذه اللبائج لا ترجل أ ي لا تنظف لا تنظف وهكذا لا الترجيل والتمشيط لا ترجل أ ي لا تمشط نعم بعيد بمس, عهده. بعيد بمس الدهن والفلي عهده عهد هذا الشعر بعيد بمس الدهن أ ي لا يضع دهنا على شعره ولا يفلي شعره لبحث القمل فيه الفلي في ل غ ة العرب هو البحث في الشعر عن القمله بعيد بمس الدهن والفلي عهده إ ذ ا معناه في قمل هو ما ي بحث عنها بيت القمل ا ل آ ن أ ص ب ح شعره بعيد بمس الدهن والفلي عهده نعم له عبس عاف من الغسل محول له عبس له عبس أي لهذا الشعر عبس, عبس والعبس تقدم ما يشير إ ل ي ه في اللبائد اللبائد م ج م و ع ة الشعر ر أ س ي مجموعة ا ل ا ل ر أ س ي المتداخل بعضها في بعض وعبس هذا مصدر أ ط ل ق على الذات يقال عبس طرف شعره إ ذ ا تلبد آه. يا عبس يعبس عبسا إ ذ ا تلبس ليس عبسه انما هنا يا عبس يعبس عبسا إ ذ ا تلبد ب بهذا الذي هو العرق وما أ ش ب ه ذلك ها فهذا يجعل ا ل طرف الشعر حكذا مجتمعه احيانا و ب ع ض ه قد ينفلت عن هذا يجعل فله عبس ا إ ي ش بعده عاف أ ي كثير كثير من ع ف ى يعفو إ ذ ا كثر ل أ ن من معاني ع ف ى ا ل ك ث ر ة كثير نعم من الغسل محولو هذا العبس محول أ ي مضى عليه عام من الغسل والغسل ما ينظف به الشعر من خطمي, من خطمي وما أ ش ب ه ذلك من المنظفات التي كانت عندهم قديما وهي من ا ل أ ش ج ا ر يقول إ ن عهد هذا العبس بالغسل يبلغ زمنه عاما مضى على شعره عام دون غسل دون غسل دون ما ينظفه به فالغسل ما ينظف به الشعر أ و الجسد م ا اشبه ذلك نعم وخرق كظهر الترس, ف... الترس قفر قطعته وضه... و... و... وخرق إ ي ش و كظهر الترس كفر قطعته كذلك الواواو رب وخرق أ ي رب خرق والخرق هي ا ل أ ر ض ا ل و ا س ع ة التي تتخرق أ ي تهب فيها الرياح لخلو هذه ا ل أ ر ض من ا ل أ ش ج ا ر والجبال والمباني وما أ ش ب ه ذلك والبنايات فيقال خرق وجمعه خروق أ ي رب خرق كظهر الترس كظهر الترس الترس نوع من الفولاذ كما يقولون كما يقول أ ه ل العلم مستدير يستعمل ل ل و ق ا ي ة من و ق ع ة السيف أ و نحوه في الحرب ونحوها ي ق الترس كظهر الترسي يعني كظهر الترسي كظهر في الاندحاء ل أ ن ه مدحو هاكذا له ص ف ح ة وعرض هذا, هذا الخرب لاستوائه لا أ ن ه ل شجره ف ي و لا جبل فهو مستوى ه كظهر ذ ا ك الترسي قفر أ ي خال خال من الشجر و من الجبل و ما اشبه ذلك قطعته يقول قطعت هذا ه الجواب الواوي رب فهو, الخ... فهو الخبر وخرق ا ل م ب ت د ى والخبر قطعته ج م ل ة فيما حدث في الخبر قطعته بعاملتين ي ش ب أ ي برجلين فالرجل يطلق عليه ل غ ة الى ع ا م ل ة كما قال الشنفر الفصي ح هنا أ ي قطعت هذا الخرق بعاملتين برجلي حتى ما ركب لها عش ن ا ق ة ولا جملا ولا حصانا برجليه بعاملتين أ ي برجلين ليس ظهره ليس يعمل ظهر ظهر هذا الخرط ليس يعمل أ ي لا تعمل فيها الركائب حتى الركائب الجمال والحصان و إ ي ش و النوق ما تجد أ ح د ا يقطع أ و يمشي في هذا الخرق ب م ر ك و ب ة أ م ا هو فهو قطعه برجليه انظر إ ل ى هذا الرجل وقد ذهب نعم ليس يعمل أ ي لا تعمل فيها الركائب ما يسلك هناك أ ح د نعم فالحقت اولى فألحق أول الخرط ب أ خ ر ا ه اي بمنتهاه معناه قطع هذا الخف الخرط بدءا ً من أ و ل الخرط إ ل ى ن ه ا ي ة الخرط ف أ ل ح ق ت أ و ل ا ه ب أ خ ر ا ه موفيا ً أ ي حال كوني موفيا أ ي مشرفا على ق ن ة أ ي انتهيت إ ل ى أ ع ل ى جبل وهذا الجبل كان في ن ه ا ي ة هذا الخرق هناك فركبت على هذا صعدت على هذا الجبل الذي في آ خ ر الخرق موفيا أ ي مشرفا على ق ن ة و ا ل ق ن ة في ل غ ة العرب ا ل ق م ة و ا ل ذ ر و ة ق م ة الشيء ذروته أ و قنته أ و قلته أ ح ي ا ن ا نعم على ق ن ة نعم على قنه أ ق ع مرارا وامثل قوله موفيا هذا حال وقوله أ ق ع ي هذا حال ثان و أ م ث ل معطوف على الحال الثاني فهو حال فقول أ ق ع ي اي أ ج ل س على ا ل أ ل ص ق اليتي ب ا ل أ ر ض مستندا على فخذي أ ج م ع بين فخذي وهكذا و أ ل ص ق اليتي ع ل ا ل أ ر ض و أ م ث ل أ ي أ ق ف منتصبا يعني يجلس على ا ل أ ر ض ثم يقوم ثم يجلس ه ايوه ولماذا يفعل هذا إ ن م ا يقع ويمثل لعل ه يطلع على أ ح د فيغير عليه、بس. نعم م ا ل ه إ ل ا هذا هو الصيد سبحان الله احمد الله ربكم نعم نعم ترود ا ل أ ر ا و ي ا ل ص ح م حولي ك أ ن ه ا ترود الاراوي ا ل ص ح م ك أ ن ه ا ترود ا ل أ ر ا و ي ترود معناه تذهب وتجيء ف ا ل ح ة ا ل أ ر ض تذهب وتجيء تقول ر ا د ا ل أ ر ا و الأراوي جمع ا ر و ي ة و ا ل أ ر و ي ة أ ن ث ى الوعل والوعل ت ي س الجبل أ ن ث ا ه يقال لها أ ر و ي ة وجمعه أ ر ا و ي كما قال الشنفراء جمعه أراوي جمعها أ ر ا و ي ويقول نعم ا ل أ ر ا و ي جمع أ ر و ي ة و ا ل أ ر و ي ة أ ن ث ى الوعل والوعل تيس الجبل ويقول بعض أ ه ل العلم لعله ابن ق ت ي ب ة الدينوري في كتابه أ د ب الكاتب يقول ا ل أ ر و ي ة أ ن ث ى الوعل و ا ل أ ر ا و ي جمع من ث ل ا ث ة إ ل ى العشره ة يقال ل ف إ ذ ا كثرت قيل لها ا ل أ ر و ى هذا كلامه قيل لها ا ل أ ر و ى من هنا ف أ ر و ى أ و ا ل أ ر و ى جمع ك ث ر ة ش ذ و ذ ة جمع ك ث ر ة ش ذ و ذ ة كثير ولعله مما يفسر هذا أ و استعمل بعض الفضلاء المتقدمين وهو الشيخ ا ل ع ل ا م ة محمد محمود ابن ا ل ت ل ا م ي د التركوزي الشنقيطي دفين مصر يقول استعمل أ ر و ى بهذا المعنى على انه جم و ك ث ر ة فقال سيبكين يا ل م ف ت ي إ ذ ا اعتاص مشكل تمنعك ا ل أ ر و ا ح على طودها العصم فعصم العلوم كنت أ ن ز ل ه ا له إ ذ ا اعتاص ترواها على كل ذي فهم يقول هذا في الشيخ محمد عبده المصري وكلهم ذهبوا ي ق و ل سيبكين يا ل م ف ت ي إ ذ ا اعتاص مشكل أ ي ن العلوم فقال محل الشاهد قال أ ر و ى إ ذ ا اعتاص ترواها فاستعمل أ ر و ى جمعا للتكثير ل أ ر و ي ة أروية جمع نعم أ ر و ى أ ل ف م ق ص و ر ة في ا ل أ خ ي ر ت ب د أ ب ا ل ه م ز ة وتنتهي ب ا ل أ ل ف ا ل م ق ص و ر ة أ ر و ى نعم وقوله الصحم ترود الاراوي الصحم الصاد ح م ب ص جمع صحما وهي التي لونها من ا ل غ ب ر ة إ ل ى ا ل ص ف ر ة تميل إ ل ى ا ل ص ف ر ة هذا هذ اللون هذه ا ل أ ر ا و ي حولي ك أ ن ه ا ع ذ ا ر ا ع ذ ا ر ا ج م ع عذراء والعذراء هي البكر عذارى ايش ع ذ ا ر ا عليهن الملاء المذيل ع ذ ا ر ا صفتهن أ ن ه ن عليهن الملاء المذيل والملاء ضرب من الثياب وهو اسم الجنس الجمعي لملاءه والمذيل الذي له ذيل المذيل صاحب ذ ي ل نعم يصف, يصف هذه الاراء بها <تصفيق> ويركدن ب ا ل آ ص ا ل حولي ك أ ن ن ي من العصم أ ك ف ي ا من العصم أ د ف ا ينتهي ا ل ك ي ح ة أ ع ق ل ويركدنا بلاصال حولي ك أ ن ن ي يركدنا اي ي ث ب ت ن حولي وكل ثابت بمكان فهو راكد في ل غ ة العرب ر ك د ا أ ي ثبت أ ي ي ر ك ض ن اي هذه ا ل أ ر ا و ي يثبتن حولي ل أ ن ه أ ص ب ح واحده من وحوش هو الذكر وهذه إ ن ا ث هكذا يقول ي ر ك ض ن حولي كايش ك أ ن ن ي من العصن أ د ف ع و ي ر ك ض ن ايش بالاصال حولي و ا ل أ ق و ل بالاصال ا ل أ ص ا ل جمع أ ص ل و ا ل أ ص ل جمع أ ص ي ل و ا ل أ ص ي ل هو الوقت من بعد العصر إ ل ى المغرب ا ل أ ص ي ل الوقت من بعد العصر إ ل ى المغرب يقال ل كل هذا اصيل لاسيما إ ذ ا خفت الشمس في و ط أ ت ه ا فهذا جمعه اصال و ل و أ ص ي ل هذا المفرد وجمعه أ ص ل و ج م ع ا ل أ ص ل اصال أ ي في المساء كان يريد ان يقول في المساء ي ث ب ت ن حولي ك أ ن ن ي كانني من العصم أ ي ك أ ن ن ي من الوعول العصم و الوعول العصم العصم جمع أ ع ص م وعصما ء و ا ل أ ع ص م من الوعول هو الذي في رجليه بياض مع م خ ا ل ف ة لون سائر الجسد للون الرجل الذي فيه بياض يقال أ ع ص م و أ د ف ى هذا خبر ك أ ن ن ي ك أ ن ن ي أ د ف ى من العصم والادفع هو نفس الوعي الوعي الذي طال قرنه وامتد ومال إ ل ى ج ه ة أ ذ ن ه لطوله يقال له أ د ف ع له قرن صار حافظا طويلا أ و ممتدا إ ل ى الوراء إ ل ى ج ه ة ا ل أ ذ ن فيقال أ د ف ع من العصم ي ن ت ح ي أ ن ي ق ص د و يقصدوا ل ك ي ح الكيح عرض الجبل الخشن ما ترى ما يظهر لك من الجبل هذا ق ا ل له عرض وهو خشن قيل له كيح وكل ما كان فيه مثل هذه ا ل ق ش و ن ة و ا ل ض خ ا م وهكذا يقال له كيح في ل غ ة العرب ينتهي الكيحة ينتحي هذه ا ل ن ا ح ي ة أ و هذه ا ل ج ه ة أ و هذا العرض من الجبل اعقل ي أ ت ي لمعنيين فهو وصف إ م ا أ ن يكون من عقل يعقل عقلا أ ي ما ت س ت ك ركبتاه وتنحني رجلاه من هذه الوعول يقال له أ ع ق ل ت س ت ك أ ي تضطرب هكذا ويكون في رجلاه انحناء هكذا يقال له أ ع ق ل أ و أ ع ق ل ي أ ت ي بمعنى المتمنع في الجبل العالي ل أ ن هذه الوعول هنالك فوق الجبال ما الصيادون ما يصلون اليها بهذه ا ل س ه و ل ة فيكون ا ل أ ع ق ل بمعنى المتمنع فوق الجبل العالي وصلى الله و س ل م على محمد وعلى آ ل ه وصحبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات كثير كثير نعم وفي...